هل يجوز للمعتكف تغيير ملابسه الجواب إ ذ ا كان تغيير ملابسه لا يؤدي إ ل ى الخروج من المعتكف بل من المسجد كان يطلب ملابس ن ظ ي ف ة من منزله فيغير في المسجد لا ب أ س من التغيير التغيير جائز لكن لا ينبغي أ ن يؤدي هذا التغيير إ ل ى الخروج من المسجد ل أ ن ه لا يجوز له الخروج لمجرد أ ن يغير ملابسه لان أ ن ليست م م لابد م ه لأن المعتكب لا يخرج إ ل ا لما لا بد منه تغيير الملابس ليس من هذا القبيل ولكن إ ن أ م ك ن ذلك بدون خروج فإنه